مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الدين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين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 وَيَجْرِي الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 قرية امضنا مترفا فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحقا عليها القول فدمرنا تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدونوب عباده خبيرا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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَرُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ آناءَ مِنَ الْعَطَاءِ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 مخزولا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله.